بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم الأسهل إلى ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توبت إليك وأني من المسمين هذا هو الدرس السابع عشر من شرح شاذ العرف في لقاء سابق تحدثنا عن صيغتها علاء وقلت يكثر استعمال هذه الصيغة في معنى يينين. أحدهما التشارك بين اثنين أو أكثر والثانية الموالاة. قال الشيخ رحمه الله وربما كان فعل المضاعف التكفي وربما كان بمعنى فعل. سمع شيخنا يبقى فعل تأتي بمعنى ايه فعلة. فعل. اسمع يا سيدنا لو قلت دفع على وزن إيه دفع دف على أذن فعالة دفعت تدل على التكثير زي بالضط يا شيخنا وقطعنا أيديهم قطع الفرق بين قطع وقطع تدل على التكثير فسبحان الله شوف كلام الله سبحانه وتعالى قال وقطعنا أيديهم يعني أكثرنا من تقطيع الأيدي وقطعنا ايه في فرق بين قطع يبقى مرة واحدة لكن قطع دل على التكثير كذلك وغلقت الأبواب غلقة على وزن فعلة يدل على إيه التكسير يعني أكثرت من إحكام الـ الـ من من تغليق الأبواب صح يا شيخنا؟ فلو قلت ضعف على وزن إيه فعلة هي نفسها معناها ضعف خلاص يعني عفو لما تقول مثلا ضاعفت وأجر فلان هنا معنا إيه ضاعفت وأجر فلان الحمد لله فايمت الآن يلا شيخنا يلا يا مولان وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته نحن قوله تعالى يخارعون الله لا اقول لي العبارة الجميلة دي قول كده عايزين بس مرحبا ايه عايزين يا سيدنا تقرأ لي بس العبارة واحدة واحدة بس ها؟ قولي يا سيدنا يلا يلا بسم الله رايب. وربما احنا قلنا سبب حبيب دايب وربما خلاص وربما فعلا. ربما ايه ربما. ثاني حاجة بمعنى فعلة دافعة ودافعة سافرة وسافرة دي تاني شيء تنشي شيء اللي هي المفعلة بتنزيل غير الفعل منذلتهم أي العبرة الأخيرة دي قلها وربما وربما كانت المفعالة وربما كانت ها المفعالة بتنزيل غير الفعل بتنزيل ها غير الفعل, الفعل منذلتهم منذلتهم هذا الآية ها قوله تعالى يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا يا سلام طبعا حضرتك مش فهم حاجة من اللي قرأتوا صح ده على إنزال يا شيخنا ايه منزلة العارف منزلة من لا يعرف بس ها طيب اسمع يا شيخنا ربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلتهم يخادعون الله اولا يا شيخنا عايزين نفهم ايه هو الخداع ان توهم غيرك خلاف ما تخفيه له من المكروه خلاص اقول الثاني الخداع أن توهم غيرك بخلاف ان توهم غيرك خلاف ما تخفيه له من المكروه التي تنزله عما هو فيه أو عما هي بصددره والمخادعة تكون بين اثنين صحي شيخنا طيب إذا الخداع كما قال العلماء أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه له من المكروه. هل هذا المعنى الذي قاله العلماء ينطبق على الله عز وجل الله لا تخفى عليه, لا تخفى عليه خافية. صح كذا فإذا في قول سبحانه يخادعون الله يخدعون يخادعون إيه؟ الله صح الشيخنا يبخدعهم مع الله تعالى ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية وإنما صور صنيعهم من إظهار الإيمان واستطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث من الكفار وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله سبحانه في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاه لهم بمثل صنيعهم صورة صنع المخادعين انت فهمت حاضرها حاضرها حاضرها طب حاضر احنا قلنا الخداع يا شيخنا هو ان توهم غيرك بخلاف ايه بخلاف ما بخلاف ما تخفيه له من المكروه صح يعني التاج الشخص ممكن يتودد اليك وتقرأ بليك صح شيخنا واسمح لي بس يعني من باب الترويح عن النفس شوية آتاني آتم من الطلاب وهو يعني من بلد بعيدة جدا محافظة بعيدة واتصل بي وقال يا شيخنا يعني أحب دروسك وأحب علمك وكذا يعني وأريد أن أراك وكذا المهم لما أكثر من الحاح فوتلتها على تفضل جاني زارني وليس لهم لا مع الكتاب ولا سأني سؤال في العلم ولا أي شيء يعني وكانه يريد يعني يعني أن يرى على حقيقته بتاع ثم ذهب اليوم الثاني للأظهر وحضر الدرس لم يسمع كتاب ولا سأل سؤال في العلم في اليوم الثالث يعني قلت محاضرة فقر المحاضرة رائعة جدا يعني من أي مكان يعني قلت هذه المحاضرة في أي مكان فتعجبت قل يعني سبحان الله هو العلم نتجت سأل عنه فأنا أحسست إنه يعني هو يريد وأنا يعني أنت قصّة أحوالي وشوف يعني أنت وخذ بلد من المجاعة جمعلهم ب بفسق العلماء أو بيعني على أي حال أنا ظهرت له الأمر قلت يا ابن أنا موسم بحب الموسمين منشئ يعني فضل الله يعني لأي انتماءات ولا أي شيء يعني فأوضحت له الأمر فمثل هذا خداع يعني هو تودد إليك لكي يوقعك في مكروه ما صحيح شخنة طيب نعود بس إلى الآية الكريمة يخادعون الله وهو خادعهم الشيخ نبي يقول ايه؟ يقول ربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلة الفعل أنا بس عايز أوضح لك الجملة دي المنافقون يخادعون المسلمين فده ده اللي ينطبق عليهم يا شيخ يبقى إيه ها؟ يخدعون المسلمين كيف بالمعنى اللي قالوا ده أن توهم غيرك خلاف ما تخفي لهم المكروه صح فتظاهرون بالإيمان والإسلام وتجم ما شاء الله في المساجد وتصدقون على الفقراء وهكذا إذا يخدعون المسلم بأن, له بأن لهم من المسلمين وهم في الحقيقة يطنون الكفر ويظهرون الإسلام صح يا شيخنا طيب هذا خداعهم بالنسبة للمؤمنين لكن بهذا المعنى هل يستطيعون خداع الله؟ لا لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيا إنما صنيع الله بهم صنيع الله بهم خذ بالك اللي هو منزلة غير الفعل أن ينزل غير الفعل منزلة الفعل خلاص؟ يبقى الخداع المفروض بيحصل من اثنين كلمة وخادعون معنى المخادع بتحصل من إيه؟ من إثنين؟ لما يقولوا مخادعون المؤمنين خلاص يبقى الخداع حصل من إيش قلنا؟ من, من الطرفين. خداع المنافقين بال بالمعنى اللي احنا قلناه يعني يوهم غير ما ما في المكروه يعني طب خداع المؤمنين لهم إنه كانوا بيقولوا إحنا يعني عارفين أحوالكم بس هنصر عليكم. وأن يعني نرجع عليكم الأحكام الظاهرية للإسلام لكن عارفين أن عقابكم في الآخر شديد إن المرافقين في الدرك الأسفالي من النار صح يا شيخنا طيب ففي قول المؤلف رحمه الله يقول إيه وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلة, منزلة الفعل يقول جعلت معاملتهم لله بمنطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وذار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة يعني كن ربنا يجازيهم بالعذاب الآليم في الآخرة ده إيه خداع ليهم يعني؟ لا. فنزل غير الفعل. طب إيه هو غير الفعل؟ يعني ما فيش خداع من الله ولا من المؤمنين ليهم المؤمنين في الدنيا. لأن هو لا يخفى خفيف. أيوة صحيح؟ ما هو نزل غير غير الفعل هم يعني المقصود الشيء. أيوة نعم. يعني نزل غير الفعل منزلة الفعل يعني نقول مثلا يخادعون الله طب احنا قلنا الخداع كما قال العلماء هو أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه لهم المكروه صح؟ الله لا تخفى عليه خافتهم في ولا في السماء يبقى نزل هذا منزلة ايه؟ ها؟ قال لي, يا شيخنا, لي يا شيخنا قول كده منزلة غير الفعل منزلته أي؟ أيوة يعني لم يحدث من الله عز وجل خداع ولم يحدث منهم خداع لكن نزل غير الفعل منزلة الفعل من شوف يعني هم لا يستطيعون خداع الله عز وجل يقولون ما فيش فعل فنزل غير الفعل منزلة الفعل واضح يا شيخنا فاضح ولذلك لما تجد في في كتب التفسير والقراءات يا شيخنا يقول المفاعله ليست على بابها. اه ليست على باب الايه؟ ال المفروض المفترض ان المفاعله تاتي من اثنين لا ليست على بابها ليست هيشنا واضح كده؟ ليست ايه على بابها طيب نخش الان في الصيغه الثالثه ايوه الصيغه الثالثه اه اي يفعل يكثر استعمالها في ثمانية معاني اي فاعلة بتضعيف ايه؟ العين اولا تشارك افعل في اثنين تشارك أفعل في سنين. هما التعديه فاكره شيخنا لما اقول قعد زيد اقول أقعدتهم وبرضه قاعدتهم والله اعلى واعلى